ثار بركات غاضبا كان يزوم الوحش الكاسر بدأ الجميع يتراجع كان يبدو غريبا عيناه تتسعان ويزداد سوادهما قتامة كان يكز على أسنانه ازداد حجمه وكأن عضلاته انتفخت فجأة وقف متنمرا وقال ليوسف أيها البائس الضعيف تخذلني مرة أخرى قال يوسف وهو يقف بثبات في مواجهته طوال الوقت كنت أشك فيك مننت أنت؟ أنت لست بطلا من أبطال رواياتي طالعه بنظرة تقطر كرها وغلا وسأله ألم تعرفني؟ لا قال بازدراء لأنك خائن ثم أردف وقد حمر وجهه أنا أول صديق خيالي لك أول شخصية كتبت عنها على تلك الورقة الصغيرة التي دسستها مع هذا الحجر البار الذي أهداه لك والدك رسمت عليها وكانت صورتي رائعة وعطيتني لقبا مقتبسا من حجرك المزيف اتسعت عينا يوسف وقال بذهول يا إلهي أنت أوبالس نسيتني لسنوات وحيدا كنت حزينا كنت لا أجد أنيسا أطمئن له وبعد أن علقتني بك وبعد كل هذا سلبتني حجري ووهبته لبطلة أخرى هز يوسف رأسه وقال غير معقول كنت على وشك إتمام روايتك عن ميسان كان اسم ميسان سيخلد مع حجري حاجري انا أيها الخائن لولا أنني حالفت الشيطان لأقتحم دروبك اللعينة وتزوجتها لأقهرها ولأمنعها من إغلاق الدروب وإنهاء رحلتها ولأمنعك من إتمام تلك الرواية عنها أليست زوجتك؟ ألا تحبها؟ لا أحبها ولن تنجح في إتمام روايتك عنها وسأقتلك كما قتلتني يا يوسف أنت لا تستحق الحياة كل ما على أرض تلك المملكة سيكون لي وحدي سيخلد اسمي للأبد لكنني لم أقصد أن أتركك يا أوبالس ولم أكن على علم بأن لكم حياة خاصة ولم أتخيل يوما أن أكون هنا على أرض مملكة البلاغة بين شخص رواياتي لو أوبالس شفتيه قائلا أنت حتى لم تعرفني من ملامحي تمعنت في وجهي أكثر من مرة ولم تعرفني سرت بجوارك حنوت عليك استقبلتك ببيتي لكنك أحمق وناكر للجميل ولماذا أخفيت شخصيتك الحقيقية عني؟ لأظل على مقربة من تلك المحاربة وأحصل منها على كتاب أجدور ولأتمكن من الوصول إلى ميسان ما زالت تلك الملعونة دافع عنك لقد دلفت المكتبة الكبرى من خلال درب من دروب أوبال وكان لها حوارات طويلة مع حراس المكتبة وتعلمت الكثير منهم وأرادت أن ننتقل هناك نحن وبناتنا لنخدم بالمكتبة لكن هذا لن يحدث لن يحدث أبداً قال يوسف باستنكار كيف لزوج محب لزوجته أن تنقلب مشاعره تجاهها للضد؟ كذا فجأة دعك من هذا الهراء لا تتحدث عن الحب ثم أردف بنظرة نارية ميسان لن تظهر إلا لك فأنت الكاتب والمؤلف وأنت وهبتها الكثير وهي مدينة لك ولأنها عرفت عنك الكثير وهي بالمكتبة العظمى ستعثر علي أرادت غلق الدروب لتساعدك على إنهاء الرواية لكنني فتحتها عندما راقبتها وعرفت السر قطب يوسف حاجبيه وقال بتركيز شديد وهو يحدجه بنظراته الحجر المثبت بأسفل عصاتك أليس كذلك؟ التفت أوبالس نحوه ورمقه في صمت غاضب كان خده يرتعش أردف يوسف قائلا لم يكن اجتماع أيدينا فوق بعضها البعض هو سبب فتح الدروب كنت تطرق الأرض في كل مرة قبل أن ينفتح الدرب حرصك الشديد على عصاتك وأنت لا تحتاج للاستناد عليها وتلك الطرق المصاحبة لانفتاح الدروب في كل مرة وتكرار كلمة ابنتك الآن يا أبي في كل مرة أيضا جعلني أشك قال أوبالس وابتسامة ساخرة تسكن على شفتيه آه. كما قالت ميسان يبدو أنك ذكي وغامض لكنك لن تكون أكثر مني ذكاء التفت أوبالس إلى حبيبة التي كانت تقف خلف يوسف وحدجها بنظراته التي تخلع القلب وقال أعطني كتاب أي جدور الآن أخرجت حبيبة الكتابة من حقيبتها في الحال فالتقطه يوسف ومرره لأوبالس فجذبه منه بعنف ثم ضرب الأرض بعصاه فانفتح درب من دروب أوبال التفت لابنته ورماها بنظرة فأدركت ما يرمي إليه واقتربت وأمسكت بحبيبة ووضعت خنجرا على رقبتها ودفع هو يوسف إلى الدرب وقال له ادخل هذا الدرب وإلا قتلناها الآن أعرف أنك تحبها منذ سنوات سعقت حبيبة عندما رأت لؤلؤ وهي تهددها بالخنجر وسعقت أكثر عندما سمعت جملة أوبالس الأخيرة بأن يوسف يحبها منذ سنوات وظلت الجملة تتردد في رأسها فالتفت اتجاه يوسف ولم تنطق بحرف وتعلقت بكم معطفه وقالت بكل قوة لتسمعه لن ترحل وحدك يا يوسف سأذهب معك تشبثت بكم معطفه ودلفا معا وخلفهما أوبالس وابنته لؤلؤة وانغلق الدرب وبقي من بالبستان حائرين لا يعرفون هل سيرون يوسف وحبيب مرة أخرى أم لا؟ كهف الحب على الجانب الآخر خرج يوسف وحبيبة من الدرب ليجدى نفسيهما أمام كهف على قمة جبل عال حيث كان المطر يهطل بغزاره. كان صوت الرياح يخلع القلب تعرف يوسف على الكهف في الحال إنه كهف الوحوش الذي كاتب عنه أمرهما أوبالس بدخول الكهف فأطاعه يوسف في الحال كان يخشى على حبيبة أكثر مما يخشى على نفسه، جره أوبالس من ياقة معطفه للداخل، وكذا فعلت لؤلؤ بحبيبة، كان هناك قيد واحد فقط معلق بجدار الكهف، قيدوهما معا به، يدها اليمنى مع يده اليسرى، وكذا قدمها اليمنى بقدمه اليسرى. وأغلقوا عليهم الكهف بحجر عظيم حركته لؤلؤ ببساطة وقد استمدت قوتها من ماء المطر المنهمر فحجب عنهما الضوء تماما إلا بصيصا من شعاع ضعيف لضوء الشمس كان يتسرب من سقف الكهف وكأنه أراد أن يؤنسهما رغم هوانه كانت تلك هي المرة الأولى التي ينفرد فيها يوسف بحبيبة وحدهما منذ لقائهما على أرض مملكة البلاغة وفي مكان هادئ بعيدا عن البشر يحفهما صوت الفراغ الصافي لن تهرب منه ولن يهرب منها ولن يراهما أحد شعر بالخفة والابتهاج قربها منه هكذا مسافة الصفر أنساه الدنيا وما فيها ارتج كيانه شعر بدفء ذراعها وهي تلامس ذراعه فنسي كل ما حوله كان كالمسحور فروحه مقيدة بروحها منذ فترة طويلة وهي لا تدري تذكر كيف تعلقت بمعطفه قبل أن يدخل الدرب وكيف أصرت على دخول الدرب معه لابد أنها تخشى عليه روده شعور بالسعادة رغم الخطر الذي يحيط بهما هي إذن تهتم لأمره تلامست يداهما للحظة فقلصت أصابعها وانتفضت وكأنها سعقت غمغمت في تململ وحرج سحقا لأوبالز قال معتذرا اعذريني فالقيد ضيق للغاية كان يتخبط رأسه يضج بالأسئلة هل يخبرها الآن أنه يحبها؟ يحبها بشدة؟ يحبها للأبد ويعشاقها ويذوب فيها ولا يتخيل للحظة أن تكون لغيره؟ أما أنا له أن يبوح بمكنون قلبه المتعب؟ أغمض عينيه وراح ينصط لصوت أنفاسها قار عقله ماذا لو أخبرته الآن أنها خائفة؟ سيحضنها ويحميها سيحبها و... ود لو مرت فكرة سريعة كشضية مشتعلة في ذهنه هز رأسه ليفيق ما الذي حدث له؟ كانت تحدثه وكان في واد آخر كان صوتها الرقيق يخترق أذنيه دون أن يميز ما تقوله سألها أن تكرر ما قالته فأعادت سؤالها هل وجدت مخرجاً لنا؟ أراك شارداً وترفع رأسك وتخفضها قال محاولا لانسلاخ من سطوة مشاعره أه ليس بعد لكنني أفكر دارت بعينيها بارتياب في المكان وسألت هل كتبت عن هذا الكهف الغريب؟ حاول لملمة شتات فكره وتنفس بعمق ليخفف من خفقان قلبه وأجابها نعم وهو كهف الوحوش وهو واحد من أشهر خمسة كهوف في مصر وما قصته؟ يبدو أن أوبالس علم بقصته من زوجته ميسان كنت قد كتبت عن هذا الكهف في رواية دروب أوبال حيث وصلت ميسان إليه من خلال درب من دروب أوبال قالت هامسة وقد أنزل الرعب بين حنايا فؤادها يبدو مهيبا وغامضا قال وهو يدير بصره في المكان هل أنت خائفة؟ لا أخفي عليك أنا خائفة لا تخافي فنحن معا ودى لو أن باستطاعته أن يضمها ويخبئها في حضنه ويقبل عينيها لكنه لا يستطيع قالت بثقة والله معنا يقينا سينجين أثق بهذا باغتته بصوتها الرصين وهي تردد كلماتها الأخيرة أجفل وبدى كما لو أنه ضبط وهو بصدد ارتكاب جريمة ما نفض الأفكار عن رأسه اخترق اسم الجلالة أذنيه نافذا لفؤاده ارتج كيانه فردع نفسه وجلس يؤنب ذاته على ما مر بخواطره شعرة رفيعة تفصل بين الحلال والحرام الآن يا الله وكأنه يسير على حد السيف وهي بالقرب منه كتفا بكتف ويداهما في قيد حديدي واحد تذكر كل تلك العبارات التي رددتها حبيب عن الحب والتي أخبرته أنها قرأتها في كتاب إيكادولي كانت تحفظ العبارات العشر بعض تلك العبارات مرت على قلبه وغاصت في جراحه غوصا وبعضها بدا له صعبا وهو يرى حبيب أمامه وقلبه يختلج وبعض العبارات أفاقته من سكرته وغيبوبته وأضاءت دهاليز عقله المظلم نعم يحبها ولكنه يخاف الله لابد أن يخرج من ظلمة كهفه هذا قبل أن يتحول إلى وحش إن كان مقيدا بد من كسر القيد قيد يده فقط وأما روحه فستبقى أسيرة لديها ولكن متى؟ متى؟ متى ستجول روحه في غرفات قلبها كما تشاء وكيفما تشاء؟ كما تجول هي في كيانه كمجال النفس بين الضلوع تردد النداء في عقله يا يوسف استعصم حرك رأسه نافيا لا لا لن يمتهن فضيلتها وليسترذل الحب وحتى وروحه عاشقة تتعذب وتتلظى فوق نار العشق في كهف يملأه الحب شعر في تلك اللحظة أنه يحب الله يحبه بشدة نجاه من سويداء قلبه أن ينجيهما مما هما فيه وأن يرزقه إياها حلالا طيبا مباركا انتشلته حبيبة من دوامة الخواطر التي كانت تعصف بذهنه عندما قالت ساخرة مما ألم بهما هل كتبت عن الثعابين والعقارب في رواياتك يا يوسف؟ سنموت هنا حتما لابد أن هناك الكثير من الثعابين تختبئ في تلك الشقوق هنا وهناك قال بعفوية كتبت عن السحالي انتفضت مذعورة وسألت أنت تمزح أليس كذلك؟ لا أمزح ما لم تلاحظ النقوش على الجدران؟ قالت وقد اتسعت عيناها على آخرهما عندما دلفنا لاحظت بعض الرسوم أما الآن وبعد إغلاق فتحة الكهف وتلك الظلم التي تحيطنا لا أتبينها تلك نقوش وبصمات محفورة ازدردت ريقها وقالت حسنا رأيت كفوف أطفال صغيرة هز رأسه نافيا وقال بثقة علماء الأثار أكدوا أنها ليست لكفوف أطفال فالأصابع صغيرة وطويلة جدا بشكل ملحوظ وربما هي ترجع لسحال صحراوية او ربما أقدام تماسيح صغيرة صعيقت حبيبة اقشعر بدنها وصاحت يا إلهي تمسيح ماذا سنفعل مالت إلى الخلف فبدى لها سقف الكهف يدورك الدوامة بدأ الخوف يتسرب إليها فابتسم وقال ليطمئنها لا تقلقي كان هذا قديما منذ ثمانية ألاف عام أما الآن فنحن في أكبر المناطق الصحروية الجافة بمصر والعالم تلك المستوطنات اختفت تماما بعد توقف هطول الأمطار اختلفت البيئة ومرت سنون طويلة طويلة جدا هو ما أدراني أنك لم تكتبها في تلك الفترة منذ ثمانية ألاف عام وأن السحال والتماسيح لن تخرج لنا الآن لمعت عيناه وابتسم قائلا اقل العموم هناك احتمال ضعيف أنها ترجع لمخلوقات متوحشة ولهذا سمي الكهف كهف الوحوش أغمضت حبيب عينيها وهمست سمحك الله هي لك من كاتب اتسعت ابتسامته وقال بلطف كان هذا الكهف سجنا لرحالة شجاع غدر به رفاقه بعد عثورهم على كنز فسجنوه هنا نجى بأعجوبة بعد أن عثرت ميسان عليه وحررته من قيده واكتشفا معا تلك الرسوم التي على الجدران هنا حاولا ترجمتها وبدأت مغامرتهما في رحاب صحراء مصر وبينما هما في طريقهما عصرا على جثث رفاقه تباعا اختلفوا على تقسيم الكنز وغدروا ببعضهم البعض وتقاتلوا ولفظوا أنفاسهم الأخيرة بجوار الكنز عاد الرحالة به لقومه وكان شابا ذكيا ومحبوبا وله مريدوه هوها نحن هنا ويدانا مسلسلة في نفس القيد قالت بصوت يشوبه الارتياب كهف مخيف قال وقد رآه أجمل بقعة في الوجود لأنه يجلس بقربها فيه ويتحدث إليها بل أراه كهفا لطيفا ودافئا كان البرد ينخر عظامها تعجبت من وصفه للكهف بالدفء قلبت شفتيها وسألته بحيرة كيف سنخرج من هنا؟ لم يجبها ظل سؤالها الأخير معلقاً في الهواء عاد لصراع نفسه سكن كشجرة عتيقة بينما قلبه يغلي كالبركان حتى أنها أجفلت من صمته المطبق قالت وقد بدأت تشعر بالبرد أوه. أين هذا الدفء؟ أنت تكتب كثيرا عن المطر أغرقتنا يا يوسف رواياتك ثقصها الشديد البرودة ظل صامتا على حاله فتوقفت حبيب عن الكلام وطأطأت رأسها ما زال ما قاله أوبالز يربكها يوسف يحبها؟ لماذا لم يخبرها؟ أوبالس قال إنه يحبها منذ سنوات وهذا يعني أنه يكن لها المشاعر منذ أن رأها مع شقيقها يبدو أن ما كانت تراه منه خلال الأيام الماضية من علامات الحب ولكن حبسهما في هذا الكهف قطع عليها لحظات التأمل تلك ما فائدة الحب الآن وهما مقيدان في كهف وسيموتان ربما هنا بدأ اليأس يتسرب لنفسها قال يوسف بعد أن لاحظت طرابها من سكونه مم. لا أذكر أي عمل صالح فعلته أستطيع أن أتوسل إلى الله به لتنكشف عن تلك الغمة لكنني أطمع أن ينجينا الله من هذا الكرب وإن لم نستحق قالت حبيبة بثقة هو من منا يستحق كل ألطاف الله بالخلق من فضله كن على يقين أن الله سينجينا أغبطك على ماذا؟ على هذا الرصيد من اليقين الذي تحملينه في قلبك يا أنسة حبيبة ران عليهم الصمت للحظات سألته على استحياء لماذا تناديني بأنسة؟ قال متلاثما ثقل علي أن أناديك باسمك مجردا لماذا؟ سأخبرك يوما ما أصابتها إجابته بالحيرة أطبق عليهما الصمت وأبحر كل منهما في خواطره ثم لمعت عيناه وهو يسألها أليست هذه رواياتي البائسة؟ بلا هي رواياتك أغمض عينيه وسألها أين كتاب أيجدور الأصلي؟ قالت بذهول وكيف عرفت أن الكتاب الذي معهم ليس هو كتاب أيجدور الأصلي؟ شعرت به كيف؟ عندما رأيت الكتاب لأول مرة ونحن بالبستان شعرت بأنفاس خلف رقبتي وكأن هناك شابحا يقف خلفي أدركت وقتها صحة كلامك أن تلك الكتب حية ظننتك تشعرين به أنت أيضا وخاصة وأنك تحملينه دائما وعندما سلمت أوبالس الكتابة بكل بساطة تعجبت من سهولة تنازلك عنه وهذا لم أعهده منك منذ التقيت بك وأيضا لم يراودني نفس الشعور عندما التقطته منك لأمرره له ووجدت الكتاب باردا كالثلج ووقع في نفسي أنك أبدلته بكتاب آخر من كتب رفيف لماذا لم تخبرني أنك شعرت بروح الكتاب؟ عموما أنا لم أخف من الجن فهل سأخاف من كتابي؟ ثم قالت حبيبة بعصبية أغمض عينيك وأدر رأسك تجاه الحائط حتى أتمكن من إخراجه من تحت قميصي فأنا ألفه بحزام على جسدي أدار يوسف رأسه وأغمض عينيه فأسرعت تسحب الكتاب بيدها التي لم تقيد كانت تربط الكتاب على جسدها وتخفيه بهذا الشال الخردلي اللون الذي أصبحت ترتديه دائما منذ فترة وكان يوسف يتعجب من ارتدائها له على الدوام أدرك الآن السبب كانت تخفي معالم الكتاب قالت وهي تضع الكتاب على الأرض أمامه الآن افتح عينيك ها هو كتاب أيجدور فتح عينيه وطالعها بنظرة واثقة وقال سأكتب فغرت فهى وقالت في الكتاب؟ نعم طالما تلك رواياتي لابد أن اكتب لم ألجأ لقلمي منذ وصلت رغم أن هذا هو سلاحي ووسيلتي الوحيدة للتعبير عن أفكاري وكل ما هنا من وحي أفكاري سأحارب بالكلمات لا تحاول تلك الكتب تبتلع ما يكتب عليها ولا تسمح لأحد بنقش حرف عليها هي فقط تحرر الحروف التي كتبها الأمير أواوى قديما لا تنسى أن هذا الكتاب في الأصل كتابه سمعت فقط أن الكتابة بالدماء قد تنجح أخبرني أخي أنس أن هناك أميرة حاولت الكتابة بدماء صديق له يسمى كلودا أليست الكتب حية وتشعر بنا؟ بلى إذن هي تعرف بسقوط مملكة البلاغة وتعلم يقينا أن استرداد كتابك هو بداية عودة السلطان للكتب هنا على أرض المملكة لريب أن الكتب تعرف كل هذا إذن سيسمح لي كتاب أيجيدور بالكتابة لأنهي الأمر بطريقة ما قالت بعد تردد فلنحاول ليس أمامنا إلا هذا صدر صوت خرفشات غريبة من كتاب أيجيدور بدأ يهتز أمامهما ارتفع ببطء في الهواء أمام عينيهما بدأت صفحته تتقلب بسرعة وكأن هناك يدا خفية تعبث به توقفت الصفحات فجأة وبقي الكتاب مفتوحا أمامهما وانبثق من وسطه ضوء رجراج شديد التوهج سريعا منزوى في زاوية الكتاب ينقش حروفا لكلمة واحدة على الصفحة شعر يوسف بقشعريرة وارتجفت يداه وكأن الكتاب يستغيث به لينقذه الآن أدرك أن الكتابة هي الحل وأن كتاب أيجدور سيسمح له بالكتابة على صفحاته بدأ يبحث في الأحجار المنثورة على أرضية الكهف بجواره مهتدياً بشعاع الضوء الضعيف الذي يتسرب من الشق الذي في سقف الكهف نجحت حبيبة في العثور على حجر أسود بجوارها جربته على ظهر كفها فترك أثر عليه أسرعت ناويله ليوسف الذي التقطته من بين أصابعها وجلس وفتح صفحة خالية من صفحات كتاب عيج دور وكتب فيها تسرب شعاع مترجرج من سقف الكهف بدأ يزداد قوة ووضوحا وانزلق على الأرض أمامهما ومال شيئا فشيئا حتى تعامد على رأسيهما رفعت عينيها تجاهه فانعكس عليهم الضوء وكأنهما عينا هر تلمع في الظلام وانساب مفترشا الأرض حولهما فلمعت الأحجار وظهرت الوان عديدة متشابكة ومتداخلة وتراقصت أطيافها على الجدران وغمرهما النور رفع يوسف يده عن الكتاب فبدأ شعاع الضوء الضعيف في سقف الكهف يزداد قوة ووضوحا انزلق على الأرض أمامهما وما لو حتى تعامد على رأسيهما فابتسم يوسف ورفعت حبيب رأسها تجاه الشعاع فحدث ما كتبه منذ لحظات وانعكس الضوء على عينيها وظهرت ألوان بديعة وتراقصت أطيافها على الجدران وغمرهما النور عاد يكتب بسرعة كسر يوسف قيده ثم حررها من قيدها فلم يحدث شيء واختفت الجملة الأخيرة من السطور تلشت وكأنها لم تكتب بدأ يوسف يدمدم غمر جبينه عرق غزير تسارع الدقات قلبه قالت حبيبة بهدوء اهدأ يا يوسف ربما لأنك الكاتب ماذا تقصدين؟ الكاتب يمنح الشخص ميزات ويمنح القراء سعادات لكنه لا يملك تلك الميزات ولا يسعدك تلك السعادة التي يحسها القراء بطريقة مباشرة أنتم تسعدون من خلالنا نحن القراء وترون في أعيننا النشوة عندما نغرق في الخيال الذي تكتبونه حقق ما ترمي إليه من خلال الشخص أو من خلاله اغتصب ابتسامة شاحبة وغمغم حسنا سأكتب عنك أنت أيتها المحاربة وأنا سأعيش ما تكتبه وقد تراني في مواقع لا تناسب قدراتي الواقعية وربما أسقط لكن لا تقلق سأنهض سريعا ان شاء الله وسأظل حبيبة قال بصوت يشوبه الرجاء كوني كما أنت أرجوك وتوقف أن تعمى تفعله دوما وأنت تكتب وما هو؟ في أوجي لحظاتي الألم تلوم نفسك لأنك كتبتها فتهرب من رواياتك ولا تكملها أنت إنساني أكثر من اللازم تتعاطف مع شخص رواياتك رنا إليها طويلا كان يوسف في تلك اللحظات يشبه الكتاب المفتوح أمام عينيها لقد قرأت ما يجول بنفسه وعقله وجوارحه دون أن يفطن إليه هو مسح صفحة الكتاب بكفه وكأنه يحن عليه طفل صغير ثم قال ألم تخبريني أن أنس كان لديه مميزات وكذلك مرام كان يحلقاني كالصقور وكانت مرام تقرأ الأفكار بلى أخبرتك حسنا دعيني أمنحك شيئا ما وعاد يكتب ضربت المحاربة بقبضتها اليسرى على القيد في معصمها الأيمن فتحطم القيد وتحررت منه ثم ضربت على قيد قدمها فتحطم هو الآخر فعلت حبيبة ما كتبه يوسف على صفحات كتاب أيجيدور وضربت بقبضتها على قيد يدها فتحطم وضربت على قيد قدمها فتحطم هو الآخر ووثبت من جواره ثم وقفت أمامه على وجهها ابتسامة واسعة وقالت مبتهجة اكتب الآن ضربت المحاربة على قيد يوسف فتحطم كتبها يوسف كما أملتها عليه لكنها لم تتحقق روده اليأس مرة أخرى وشعر بيديق كانت تحدثه وتملي عليه جملا عديدة ومختلفة فأشار إليها لتصمت وعندما لاحظت انزعاجه الشديد استجابت لإشارته وجلست قبالته صامتة أغمض عينيه هنيها ثم قال يبدو أنه لن ينجح الأمر لو أمليت علي ما أكتبه أتركيني اكتب يا أنسة حبيبة ثم عاد يكتب ضربت المحاربة على قيود الأسير فتحطمت حررته من أول قيوده أطلقت يديه وبقي قلبه مقيدا بأغلال لم ترها بعينيها اللوزيتين لكنه كان يشعر بها تمزق ضلوعه مد يوسف يده تجاهها فضربت على قيده فتحطم وكذا قيد قدمه اليسرى ووقف ينفض الغبار عن ملابسه والتقط الكتاب والحجر الأسود الذي كان يكتب به سألته حبيبة متعجبة مما كتبه لماذا وصفت نفسك بالأسير ولست أسيرا لشخوص رواياتي ازدحم صدره بمشاعر شتى شعر بعصفة تجداح عقله تديه الكثير من الأفكار كان يغمض عينيه ثم يفتحهما وهو يقرد شفتيه وظلت حبيبة تراقبه في صمت وتنتظر بدأت تحب هذا الكهف وكانت مشاعرها تتعملق سريعا وكانت بكرى الأحاسيس ظنت أنها لن تقع في الحب أبدا وأنها لا تحتاجه لكنها الآن ترزح تحت فطرتها بدأ قلبها ينبض بحب يوسف كانت تقف أمامه كما وكأنها عروس من عرائس الماريونيت هو فقط يستطيع تحريكها بالخيوط المعلقة بأطراف أنامله عندما ينقش الكلمات ويرسم الجمل طال شرود حبيبة حتى راود يوسف الخوف للحظة أن تكون قد تحولت لشخصية من خياله وليست حبيبة الحقيقية التي كان يراها في عالمه ويحبها في صمت من بعيد قال بصوت يشوبه القلق ما بك يا أنسة حبيبة قالت بخفوت لا شيء أنا بخير فقط أترقب ما سيحدث أنتظر أن تكتب شيئا لافعله لا تقلقي سنخوض القادم معا بإذن الله ولن نفترق أومأت برأسها موافقة لكلامه وكان الضوء ما زال يغمر المكان وعيناها الرائعتان تبرقان أمام عينيه لكنها تبدو متعبة كانت تلك هي المرة الأولى التي يراها فيها خائرة القوى نظراتها بدأت تنطفئ تدريجيا هناك ضعف يلوح في عينيها لم يكن يعلم أن سهم الحب قد أصاب قلبها تنفس بعمق ثم قال أنت تشبهين حجر أبال يا أنسة عندما ينعكس عليه شعاع الضوء الأبيض النقي الذي يختبئ فيه ألف لون وألف درجة لكنه يبقى أبيض في أعيننا وحيث لا نعرف عن تلك الألوان ولا نراها إلا عندما يسقط القمر وينكسر الشعاع، تملكين كل الألوان في داخلك، تحملين الكثير من السلام الداخلي في قلبك والعجيب أن ليس لديك طبع مظلم يتغلب على نقيضه لديك بعض التواضع وبعض الغرور، لكن غرورك لم يغلب تواضعك لديك بعض القوة وبعض الضعف، لكن ضعفك لم يغلب قوتك لديك بعض المرح وبعض الحزن لكن حزنك لم يغلب مرحك في الحقيقة كنت أخشى قوتك ظننتك قاسية القلب لمجرد أنك قوية شخصية أنت محاربة هنا لتدافعي عن اليقين فقلبك ممتلئ به ذاك الذي ينقذنا عندما نسقط وعندما نيأس وعندما نفشل وعندما نحزن وعندما نفقد من أحببناهم للأبد وعندما نحرم من نعمة فنتألم عندما نبتلي ولا ندري لماذا ثقتك الدائمة بأقدار الله منحتنا جميعا القوة لنكمل الطريق لديك قلب أثمن من كل الأحجار الكريمة رمشت بعينيها وخفق قلبها بين الحنايا خفقات واكتسى وجهها بحمرة الخجل تلذذت باللحظة فقد راق مزاجها بكلماته تلاقت نظراتهما لبرها وشعر كل منهما بالحرج من الآخر جاشت الطمأنينة بصدرها كانت كلماته كتوق نجاة لها فتشبثت بها وكانت في حاجة للثبات اطمأنت وسكنت هنيها وترنحت أعطافها في سعادة لكن في ذات الوقت دق قلبها خوفا وقلقا فالمكوث طويلا على مقربة منه صار يربكها ازداد رجيف قلبها الآن أضعفها الحب وهي التي لم يدق قلبها لأحد من قبل والآن تخشى أن تغضب ربها تمتمت بالدعاء أن يلطف الله بهما فيما تبقى من رحلتها على أرض مملكة البلاغة مع يوسف تمنت لو انتهت هذه الرحلة سريعا وفي ذات الوقت كانت ترجو أن تطول معه استمر شرودها بينما عاد يوسف للكتابة اقتربت المحاربة من الحجر العظيم الذي يصد بوابة الكهف كانت تعلم أن القوة الحقيقية تنبع من داخلها وتحتاج فقط إلى إرادة وثبات وكانت تملك من الإرادة ما يمكنها من دفع حجر عظيم وتحريكه لتتحرر أغمضت عينيها ودفعت الحجر بكل ما أوتيت من قوة فتحرك بسهولة كما وكأنه يجري على الماء قرأت حبيبة ما كتبه أمامها ودفعت الحجر كما كتب تماما وخرج من الكهف معا اقشعر بدنها عندما رأت ندف الثلج تسقط عليها حجب ضوء الشمس عنهما ووقفا بملابسهما المبتلى يرتجفان قالت وهي تفرق كفيها لتستمد منهما الدفء حسناً ها قد خرجنا ولكننا نحتاج إلى الدعم لا أثق الآن إلا في موراي وعبيدة اكتب عنهما لعلنا نلتقي بهما تلفتا حولهما وكانت الأبخرة تتصاعد من فميهما كلما تحدثا لا يتحملا هذا الطقس لا بد أن يتحركا قال قبل أن يشرع في الكتابة مرة أخرى قبل أن أكتب عنهما دعيني أمنحك شيئا مميزا لعلك ستمنحني سيفا بدلا من الخنجر رنا إليها وقال بثقة لا سيكون شيئا أكثر تميزا عاد يوسف للكتابة شعرت حبيبة بيدها تهتز ثم سقط شيء بارد كالثلج في كفها ظهر قلم غريب الشكل كان القلم شفافا يحتوي على أنبوب ممتلئ بماء أزرق يشبه ماء البحر كان هناك قارب صغير جدا يطفو على سطح الماء بداخل القلم انتفضت حبيبة في فزع قال يوسف وهو يتأمل القلم بعينيه اللامعتين لو حدث وافترقنا هذا القلم سيكتب لك في الهواء ما أود أن أخبرك به لكنه لا يحتوي على حبر إنما هو ماء فقط لا تقلقي واترك الأمر لي السر في ماء البحر سنمخر معا عباب بحر أفكارنا المتشابكة أما القلم سأمليه وسيكتب فحافظ عليه يا آنسة حبيبة قبضت حبيبة على القلم وقالت حسنا سأفعل لكننا لن نفترق أليس كذلك؟ جال بعينيه في المكان وقال وقلبه يرجف لن نفترق إن شاء الله قالت وهي تدص القلم في حقيبتها اصنع لنفسك قلما مميزا تكتب به على صفحات أيجدور لا يعجبني هذا الحجر أشعر أنه مميز وكأنه ينبض بين أصابعي ثم رفع حاجبيه وقال أود أن أمنحك بعض الأسلحة ماذا؟ ألم تخبريني أن جدك ووالدك وأنس كان لديهم خنجر وبلورات مضيئة وقلادة؟ بلى أخبرتك لكن جدي عثر عليها خلال رحلته وكانت الحوراء تعينه أحيانا بطريقة ما فلديها القدرة على سماع صوت المحاربين الرياح تحمل لها أصواتهم توقفت حبيبة عن الكلام فجأة انتبهت الآن فقط لتلك الحقيقة التي غفلت عنها وقالت الحوراء تسمعني الآن وتعلم أنني أبحث عنهم ليتها ترسل لي علامة أو إشارة أو أي شيء عاد يوسف للكتابة أراد أن يمنحها القدرة على سماع الحوراء كما تستطيع هي سماعها وكل المحاربين هبت رياح خفيفة سمعت حبيبة وشوشات وهسهسات وكأن هناك من يهمس في أذنيها كانت هناك كلمة واحدة تتردد الكرة الكرة قالت باندهاش هل سمعت هذا الصوت؟ لا هناك ما يهمس لي بتلك الكلمة الكرة مدت يدها في حقيبتها القماشية وأخرجت الكرة البلورية رفعتها بيدها أمام عينيها لا جديد قال يوسف وهو يحملق فيها معها هل رأيت وجه المرأة مرة أخرى؟ لا أمسكها بيده ثم قال لابد أنها ميسان كنت أشعر طوال الوقت أنها هي القطة البيضاء نظرات لؤلؤ إليها كانت تفضحها كانت تنظر إلى عينيها كما كنت أنظر لأمي من حولها إلى قطة لا أظنه أوبالس ولكنني ماذا؟ أشعر أن هناك من يحاول حمايتها من زوجها وبناته حولها إلى قطة، ثم حبسها في كرة زجاجية لا قيمة لها، ليبعدها عن بطش زوجها، الذي حالف الشيطان، ويود الآن قتلها، لعلها زمرد، التفت يوسف نحو حبيبا عندما ذكرت اسم زمرد، وقال بجدية شديدة، احذري منها، ولا تتحدث معها من خلال تلك المرآة، ربما تعرضين نفسك للخطر، لم أحدثها إلا مرة واحدة ولن أكررها حسنا ماذا سنفعل بتلك الكرة؟ اكتب عنها رفع يوسف الكرة مرة أخرى في الهواء وحملق فيها وقال بشغف سأفعل أعطى الكرة لحبيبة وعاد يكتب على صفحات كتاب أجدور نفسك الضوء قد ينكسر ويتبعثر إلى ألوانه السبعة لكن قطعة من الزجاج تكفي لجمعه في لحظة تحبسه وتحميه حتى تطلق سراحه عندما يحين الوقت المناسب وقبل فوات الأوان وهكذا الابتلاء يجمع شتات أرواحنا يحبسها ليرق القلب يحميها من الزلات حتى يطلق سراحها فتصبح في ملكوت الله تدحرجت الكرة من يد المحاربة وانبثق ضوء حان منها وترجرج في الهواء وظهرت صاحبة النداء فور أن أنهى يوسف كتابة الجملة الأخيرة انزلقت الكرة من بين يدي حبيبة وتدحرجت وسكنت قريبا منهما بجوار صخرة من صخور الجبل وانبثق منها ضوء حان وترجرج في الهواء وظهرت ميسان بوجهها الذي يحمل أمجاد جمال يعافر ليبقى كانت تجلس على الأرض متكورة وهي ترتجف فقد فقدت ملابسها عندما تحول المسوم من خيل لإنسان بينما تحولت هي إلى قطة بيضاء تركض هنا وهناك فخلع يوسف معطفه وألقاه عليها في الحال اعتدلت واقفة وارتدته وغلقت أزراره وقالت بصوت مرتعش شكرا لله الذي وهبك البيان كيف أنت أيها الشاب الطيب؟ قال بتوتر هل أنت ميسان؟ نظرت إليه بامتنان وقالت نعم أنا يا سيدي أنا تلك التي أعطيتها حجرا وصندوقا والكثير من السعادات لا تنادين بسيدي رنت إليه بنظراتها الحانية وقالت سيظل كل من هنا يناديك بها يا سيد الكلمات غضن حاجبيه وقال بتأثر أين السعادات وزوجك يؤذيك ويطاردك ظهرت علامات الألم على وجهها ثم طالعته بنظرات دافئة وهي تقول له في كل عون قدمته لمن التقيت بهم في الدروب رزقت سعادة وفي كل حزن أزلته عن بعضهم رزقت سعادة حتى عندما طردني أوبالس وسلبني لؤلؤة رزقت سعادة في معية الله جف الدموع يا يوسف فرغ عيني من البكاء افتقدت سعادتي فيهم فوجدتها في عزلتي في حياة الهرارة وخلف هذا الزجاج عندما تخليت رغم أنفي عن كل ملذات الحياة حتى الأمومة حرمتها رغم إن جابي للبنات أيها الكاتب أنا لا أعيش الآن من أجلهم بل أعيش لله هز رأسه تأثرا ثم سألها بفضول من حولك إلى قطة بيضاء؟ حدث هذا فور أن دلفت الدرب مع المسوم ولعلها من رحمات الله في تلك اللحظة اهتزت المرآة في حقيبة حبيبة كانت زوم الرد والتي ظهر وجهها وهو يحمل خوفا وقلقا شديدا قالت فورا أن رأت حبيبة أمام عينيها حبيبة الأميرة التي في السجن تصرخ يبدو أنها ستليد اليوم هل ستتركون هذا الطفل لأبي ليذبحه؟ أقبلت ميسان وقد تعرفت على صوت ابنتها زمرد وأمسكت بالمرأة وطالعت وجه ابنتها دمعت عيناها بينما انخرطت زمرد في بكاء بنشيج مسموع قالت أمها لها بحزم شديد أخفضي صوتك حتى لا تؤذيك شقيقاتك قالت بتلهف أخرجيني من هنا يا أمي أحتاج عونك ودعمك فأنا وحدي أمامهن سأفعل حبيبتي لا تقلقي المهم خذي حذرك من هو وبالمناسبة كان لطيفا أن تحوليني لقطة ولكن لا تفعليها مرة أخرى اختفت صورة زمرد وهي تبتسم احتضنت ميسان المرآة ثم قالت وهي تنقل عينيها بين وجه يوسف ووجه حبيبة لابد أن نسرع قبل أن تليد هيدرانجيا وقبل أن يلحق الأذى بوليدها ما زلنا الأقوى طالما معنى الكتاب كنت أسمعكما طوال الوقت حمدا لله أنك بدأت تكتب فيه لم أشك للحظة في ذكائك عرفت هذا عنك عندما كنت بالمكتبة العظمى أنت شاب رائع يا يوسف حاول أن تترك حزنك على الطريق اخلعه أحيانا كما تخلع عنك معطفك واستمتع بالحياة كانت ميسان تقرأه ككتاب مفتوح أمام عينيها قالت بحزم وهي تعدل معطفه الذي كانت تغرق فيه وتحاول لملمة أكمامه لتظهر كفيها لنذهب إلى ديرينكويو سألتها حبيبة هل تعرفين مكانها ومكان حراس المكتبة العظمى وملوك مملكة البلاغة وأمراءها؟ نظرت إليها ثم قالت وهي تمسح خدها بحنان وكيف لا يحبك؟ شعرت حبيبة بالحرج حتى ميسان تعرف أنه يحبها يبدو أنها آخر من يعلم أردفت ميسان قائلة تحت كل بيت في قرية الدحنون زنزانة هميقة وجميعهم مفرقون هناك أما هيدرانجيا فهي داخل مدينة ديرينكويو يحرصها بعض من الإنس والكثير من الجن قال يوسف حسنا سأكتب الآن لننتقل إلى البستان أولا ثم إلى مدينة ديرينكويو عاد يكتب ويكتب ومن كلمة لأخرى ومن جملة لما بعدها ومن صفحة التي تليها حتى تحقق ما يكتبه تبعا ووصلا إلى البستان حيث كان كيرشاب بجنوده يقف مع عبيدة ومراي والحزاورة وقد أقبلت جلاديولاس بحراس قلعتها وكانوا قد اجتمعوا يخططون لاقتحام مدينة ديرينكيو والبحث عنه هو وحبيبة استبشروا برؤيتهم وسعدوا برؤية ميسان التف حولها الحزاورة وظلت ميسكا تحدق في ملامحها لفترة طويلة يبدو أنها تهابها أو تستغربها دلفت حبيبة لبيت بركات وأحضرت لها ثيابا تخص ابنتها لؤلؤة فور أن أمسكتها دمعت عينها وقربتها لأنفها وأقبلت تلثمها وتشمها كادت تتمزق بين أمومتها وبين حربها على الشيطان أوبالز فالحرب بينها وبين زوج كان يظهر خلاف ما يبطنه لها وكانت ثمرة زواجهما خمس فتيات استغلهن الآن في حربه معها وكانت تشتاق لهم بدلت ملابسها وأسرعت بالمعطف وألبسته ليوسف بنفسها قائلة أنت من عمر ابنتي ياقود تماما يا يوسف انضي يا بني أكمل ما بدأته ونحن جميعا معك حتى تضع النهايات وتغلق الدروب للأبد ارتدى يوسف معطفه ووقف يتأمل وجوههم نقل عينيه بينهم واحدا تلو الآخر لكل منهم ألم فراق موت حبيب ضياع وعذاب إنهم يستحقون الآن السعادة ولا بد أن يساعدهم شعر بعظم المسؤولية توقفت عيناه عند آخر وجه وكان قريبا منه كان وجه حبيبا والتي هزت رأسها بثقة وهي تناوله كتاب أيجيدور بينما تقول أنقذهم يا يوسف كان يحتاج لتلك النظرة نظرة اليقين التي لا تغادر عيني حبيبة أمسك الكتاب بوجل قالت ميسان كل منهم يناديك أيجيدور كما رددها قديما الأمير أواوى في كتابه التفت يوسف وسار خارجاً من البستان ليكمل رسالته كان لابد من الإسراع إلى هناك انضم إليهم المجاهيم وساروا في موكب عظيم نحو قرية الدحنون احتشدت القرية عن بكرة أبيها على الحدود فزع الجميع سر نبأ وصول الموكب كالنار في الهشيم وقفوا أمامهم على الحدود بأسلحتهم كان سكان القرية يساعدون الساحرات أوبالز وكل بيت منهم يحرس تحته سجنا تعذب فيه نفس بريئة تذكرت حبيبة كلمات أوبالز التي قالها لها فور دخولهم القرية عندما كانت تعرفه باسمه القديم وكانت الكلمات ليوسف فجرت على لسان هذا الكهل المخادع فكان صادقا وهو كذوب عندما قال عن أهل قرية الدحنون الزينه الجميلة قد تخفي قبحا عظيما هم الآن امام عينيك قشور يا ابنتي وخلف تلك القشور جوهر لن تعرفيه إلا بعد الاختلاط به يتصنعون يلبسون أقنعة نظيفه وخلف تلك الاقنعه قد تكون هناك عقول قذره بدا سكان الدحنون يضربون الارض باقدامهم كانوا يحمسون بعضهم البعض بهمهمات مخيفة قرية الدحنون وقف يوسف ورفاقه عند حدود قرية الدحنون لم يتمكنوا من اقتحامها فقد رفعت لؤلؤ ذراعيها وحجزتهم ثم دفعتهم جميعا للخلف شقت ميسان الصفوف وأزالت الحاجز غير المرئي الذي صنعته ابنتها ونادتها لؤلؤة صعيقت لؤلؤ وقالت بخفوت أمي ارتسمت على وجه أوبالس ابتسامة صفراء يوشيها الحقد وهدر قائلا وأخيرا ظهرت المأفونة من تظن نفسها من الملائكة تدعي الحكمة وها هي تقف في صفوف العدو يا لها من حمقاء قالت ميسان باستنكار أي عدو هذا يوسف الذي تحبه يا أوبالس قال أوبالس في عنجهية ما عاد قلبي يهفو لأحد فلنعود إلى أرض أوبال معا ونجمع بناتنا في بيتنا مرة أخرى لا حاجة لنا بسلطان أوجاه وأنت لا تحتاج للتاج يكفينا الحب الحب الذي ذقته على يديك حمقاء أنت حمقاء يا ميسان تريدين منا أن نعيش في الظل وندور في فلك الآخرين كما كنت دوما تفعلين وكأنك خلقت آمة وخادمة لهم قالت ميسان بتأثر اشتقت لبيتنا وللبنات فلنعود وننسى كل شيء لن نعود وسأكمل ما بدأته وبناتي معي واذهبي أنت للجحيم قالت بثبات لن أسمح لك بإذاء طفل بريء آتوا حاربين زوجك كنت تزعمين أن قلبك لا يعرف إلا الحب الحياة حرب مع أنفسنا ومع الضروب التي نسلكها وأحيانا مع الحمقى الذين نحبهم ضعيفة ليس لديك سوى الصراخ والعويل نعم كنت أصرخ أبكي عليك وعلى حبنا على سذاجتي ومن منا لا يبكي في البداية قبل أن يصاب بذاك الصمت الذي يلي تلك الحرقة التي تصيب الفؤاد عندما نصل للاستغناء عن الشخص الذي لا طالما أحببناه لكنه أوجعنا كثيرا أما الآن فلا وقت للبكاء لم تعد زوج الذي أحببته التهب المكان بالمشاعر الغاضبة صرخ أوبالس وألقى عصاه وأمسك حربة كانت مع أحد سكان القرية والذي كان يقف بجواره وألقاه نحو ميسان أراد إصابتها في قلبها مباشرة رفعتها بحركة من يديها في الهواء وحولت مسارها لترشق في الأرض غضبت لؤلؤة عندما رأته يحاول قتل أمها استدارت نحوه وصاحت بغضب هادر إلا أمي صاح غاضبا لؤلؤة ما الذي حدث لكي خذ ما شئت وفعل ما شئت بمن شئت سأساعدك لتكون ملكا ولكن لا تؤذي أمي كانت لؤلؤة تلازم أباها باستمرار لتقوم بردعه هو وشقيقاتها إن لزم الأمر فهي تعلم أنهم يستهدفون أمها انتهزت ميسان الفرصة وسحبت عصا أوبالس الغليظة نحوها وأمسكتها وقلبتها وجذبت حجرا بيضاويا كان أوبالس يخفيه بأسفلها وأعطته ليوسف تفحصه وقلبه بين يديه كان الحجر يضوي تحت أشعة الشمس قال وقد سحرته ألوانه الخلابه حجر أوبال التفتت ميسان تجاه ابنتها لؤلؤة وهي تدفع وهو يقاوم ويعافر كان غاضبا وهو يرى الحجر بين يدي يوسف قالت لؤلؤة وما زالت عيناها على وجه أبيها الغاضب ارجعي يا أمي وارحلوا من هنا لن تستطيع اقتحام قرية الدحنون عودوا إلى البستان في تلك اللحظات ظهرت ياقوت رأت أمها لكنها كانت تحدق تجاهها بجمود لم يرف لها جفن وكأنها لوح من الثلج يمشي على الأرض نادتها ميسان لكنها لم تجبها اقتربت من أبيها وهمست في أذنه ثم التفتت ثائرة كالبركان وبدأت تشعل النيران في الأشجار التي على حدود القرية أحرقت الورود الحمراء التي كانت تنتشر هنا وهناك أشعلت الحشائش تحت أقدام جنود كرشاب وحراس غلاديولاس وخيول الكحيلان هرب الكثير منهم كانت ياقوت تستمد قوتها من النار وكانت أمها تتابعها وتطفئ كل نار تقوم بإشعالها أرهقتها فبدى الإجهاد عليها كادت تحرق أمها لولا لؤلؤ التي دفعت أختها ياقوت وأسقطتها أرضا لتدافع عن أمها وصاحت غاضبة لا تؤذي أمي رشقتها ياقوت بنظرة نارية وقالت حمقاء في تلك اللحظة التفتت لؤلؤ وبيضت عيناها بشدة صاحت صيحة غريبة وكأن روحها تتسرب من بين جنبيها